السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يوفقنا في ديننا وأي ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا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 وانما هذا كان الشان مع كل الانبياء والرسل من قبل وخاصه نبي الله موسى وقلنا لماذا ثم فيها وعد للمؤمنين ان المؤمن العاقبه له وان الله سبحانه وتعالى لا بد وان يهلك عدوه في يوم ما ثم فيها تاكيد على ما نحن بصدده ان الساعه قائمه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 في هذه السوره الكريمه تخدم الغرض دون تفاصيل وحدثتنا عما كان من شان نبي الله موسى مع عدو الله فرعون واخر شيء إن كنا نقف معه الآية الايه الكبرى وقلت لكم ان الله سبحانه وتعالى قد ارسل نبيه موسى بايتين العصا واليد اليس كذلك العصا واليد وبين لنا لماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر اراه الايه الكبرى اما ان يعنى بذلك إحدى الايتين وذلك لغرض قد بيّن أو او ان كلمه ايه اسم جنس تشمل اليد وتشمل العاصف وسماها الله سبحانه وتعالى بالكبرى لانها علت وغلبت ولم تغلب ولم يستطع هؤلاء الصحره ان يضاهوها أو أن يقفوا أمامها أو أن يثبتوا أنها سحي هنا أمر ينبغي أن أشير إليه لأننا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآية الكريمة ولكن قبل أن راح أود أن أبين أن الشيعة عليهم من الله ما يستحق حينما فسروا هذه الآية وأنا قلت لكم من ذي قبل إن الشيعة يعني حينما يفسرون القرآن الكريم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 وهكذا هم الشيعة الاثنى عشريه الذين هم يملؤون ربوع الأرض الآن في إيران في العراق في كل مكان وليس هناك شيعة معتدلة إلا قلة قليلة جدا موجودة في اليمن بغير هذا لا باقي الشيعة المنتشرون في الأرض ومنهم الذين جاءوا للأسف إلى مصر من هذه الطائفة الاثنى عشريه التي تحرف القرآن عن طريق تأويل القرآن تأويلا باطلا فيقول لك فأراه الآية الكبرى أي جعله يرى علي هي دي بقى الآية الكبرى يا عم ده عند الشياء جعله يرى علي خلاص بس هي دي الآية الكبرى يقول لك آه عندهم بقى الآية الكبرى علي واللي خاطب سيدنا إبراهيم في النار وأنقضه منها سيدنا علي وإن النجال سيدنا نوح لم تتحقق إلا بيد سيدنا علي وبيفعل كل حاجة كل حاجة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 وأرسل إليه آيتين ولكن المتكبر المتعصب لا يتطعظ ولو جئته بمئة رسول وبمئة آية شوف كلام ابن عباس يعني كان كفايه رسول وكفاءة إليه عمد اثنين وبدالي الآية اثنين الطعظ اعتبر هو المتكبر اللي عنده ظرف كده ولذلك في ناس وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله وسواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم وأهل الكبري قالوا السيد ذا نوح سواء علينا أو عظت أو لم تكن من الواعظين وذلك تسعمية وخمسين سنة ما أفضلت في هؤلاء تسعمية وخمسين سنة وعظ سر وجه وليل ونهار في حالات ميقوس منها شو بقوله ايه حالات ميؤوس منها وفي حالات تؤثر فيها الكلمة لكن دي حالة ميؤوس منها فابن بس بيشوف يقول لك انظر رسموا لاني وآيتاني ولكن هذا لا يجدي ليه اعماه الكبر اعماه فلم يؤثر فيه هذا فشوف اراه الايه الكبرى على طول فكذب وإيه؟ وشوف الفاء فكذب وعاصف والفاء زي ما احنا قلنا تفيد ليه ها على طول رد سريع ومباشر هو لم يعطي حتى فرصه لنفسه ليفكر مفيش شفكير رد سريع ومباشر قرآن يقول فكذب وعصى ايه الفرق بين الاثنين ايه الفرق بين الاثنين اهل العلم الاول قبل ما نقول ايه الفرق بين الاثنين قالوا فكذب بالآية وعصى موسى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 كذب بالآية وعصى موسى ده حصل او قل كذب موسى وعصى الله ده برضه ها حصل كله بيصب في معين واحد لكن زي ما قال اهل العلم ايه الفرق بين التكذيب والعصيان قالوا التكذيب محله القلب بيبدأ منين بيبدا منين من قلبك هو التكذيب كده يبدا من القلب ثم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 بجوارحه بجوارحه يبقى التكذيب ده بتاع القلب والعصيان ده بتاع الجوارح وكلاهما كان من فرعون كذب بقلبه فلم يؤمل وعصى بايه بجوارحه ولذلك القران يشرح لك العصيان ده بقى عملي بقى ايه عمل يبقى؟, يبقى فكذب وايه وعصى ثم ادبر يئسا وقالت هنا ثم بقى ليه جات ثم يعني التكذيب جيب الفق على طول ليه لأن ما قاله وراء كذب على طول كده لكن أكبر يسعى ديجي معاها ايه ثم ثم لأنه أكبر يسعى يعني بدأ يسعى يجتهد في أن يبطل ما جاء به موسى طيب ده حصل ازاي حصل بعد وقت انه بدأ يجمع اولا الملأ ويوري الناس انه حاكم عادل بيستشيره زي ما كان الطربوش اللي بيحكمنا ده بيعمل وقال لك انا ما باخدش قرار فردي انا مش مستبد انا باخد راي مجبي الشعب باخد راي مجبي الشعب يا نصب يا ظلالي هو بجبي الشعب كله في جيبك ما انت معلمهم ما اريكم زي فرعون العون الا ما ارى هو بقى الشعب يظهر شوف حاجات انا مش عايزة بقى الشعب ايه بقى كله كان بيسبح بحمدل لكن انا مبعدين في الشعب بس كيل مسامح سبحانه حسني سبحانه حسني سبحانه حسني بس كده بقى الشعب ايه لكن هو لك فاللي كيد في الفرعون استشار المال ونعمل ايه ورايك ايه يبقى المساله محتاجه وقت عشان كده جمعها ايه ها؟ ثم ثم والملا ايه دول وقت قالوا له ارجي هو ايه واخى ادي رأيهم استنى بقى طيب عايزين ننوين عليه نعمل ايه آه. وارسل في المدائن حاشرين نجمع بقى اللي ها؟ الصحراء ونعلن الناس ان ده ساحر ونحمس الناس ضده ازالي قلت لهم كان ليه اعلام شغال نحمس الناس ضد موس يبقى رقم واحد نقول للصحراء دول انه هيذهب بطريقتكم المثلث ده جاي بقى شغال بسعر وعايز ياخد منكم العمليه فخلوا بالكم ونبدأ نقول للناس خلي بالكم ده هو عايز ياخد الخيارات اللي فئتكم في مصر وهيطلطكم منها يخرجكم من ايه من ارضكم طبعا انت لما تقول للناس بقى ده زي ما بيعملوا الام مع, مع الاسلاميين يقول لك انا هربيت ده وعوك هيضربوا السياح مش هتلاقي وتاكلوا لكن ما فيش ربنا يا السعر بتاكلنا فمش هتلاقوا تاكله ده هيقعدوا النسوان في البيوت فمش هتعرفوا تتبسطوا لا هتلاقي واحده تخبط فيها ولا تهزر معاها ولا ايه غري انت ده هيخلي لكم مش هبقى فيه افلام ولا مسرحيات ولا مش عارف ايه لا تشوف بقى واحد بينمع واحدة واحده ولا بيقبل واحده ولا بيعر واحده ولا تشوف الكلام اللي انت اللي انت ده مفيش قرفشه مش هيدلع الشعب انتم تقولوا لي يا نهار يعني لا اله ناكل ولا هنضحك حريم تيفل على الببال ولا بس هو ايه لا يا عم كده خلاص ما هو لابد انه يجعل هذا الداعيه متصدما مع اهوائكم ده حقيق لان هو الحق لازم يتصادم مع هوى الناس ده حقيق ده حقيق لكن الناس التي عشقت الهوى وعبدته من دون الله أفرأيت من اتخذ الهه هواه هو. لا يبدو ان يعبد من دون الله الهوى لا. فتبتدي التصالح مع فخططوله عشان كده بقى ثم اذبر يسعى بيسعى يعني بيجتهد في ابطال ما جاء به موس اه ده احتج منه ليه ها لوقت ده منه لوقت عشان كده جه هنا التعبير بيبقى بسم التي تفيد الايه الطراخ هيبقى دي ثم اذبر ايه يسعى طب اللي حصل بقى لما تشاور مع الملأ قالوا ده ساحر والسحر لا يبطله الا سحر وإحنا عندنا جيش من الصحراء ننتقي خيارهم ولذلك قالوا أرسل في مداين حاشرين يأتوك بكل سحار عليم مش مجرد سح سحار, سحار ده يعني دي سجت مبالغة شغلات وما حاجه حاجة غير السحر وعليم يعني بلغ في السحر المنتهى يعني علي هيجبوله أساتذة الصانع كما يقولون اساتذه الصانعه ليه حتى يثبتوا للناس انه جاء ببضاعه مزجاه ودي كما قلت لكم من قبل مضرتش نبي الله موسى هذه خدمتهم خدمة نبي الله موسى انهم يختاروا يعني ارقى الناس واعلمهم بالسحر دي خدمه نبي الله موسى ليه لان قلت من ذي قبل ويمكن تبسطت في التعبير قلت لو راحوا جابوا سحره سكة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 صاحب قضية الحق ولذلك لما بنجي في المناظرات لك مش عارف تناظر مين يا عم انت جايب لي واحد خربال عشان نظره لا هتليم المعلمين الاساتذه اللي بيكلموا في الموضوع ده وقعد معنا لا لا لانك لما تيجي تنتصر على ده يقول لك الناس تقول لك ايه هتقول ايه ما هو جايب لي واحد خايب لا يا حبيبي هات ال... الرأس الكبير بس فلذلك لما قالوا لي يوم قالوا لي تناظر مين في اللي يعني عايزينك تناظر حد في المتصوفه على الهواء قلت لي شيخهم شيخهم فراهم جايبين على ابو العزايم فلما بيطلع حمار يبقى اللي تحت ايه بس خلاص مش هتكلم انا يعني انت عارف بقى فجيب لي الراس لما اقطعها خلاص قطعت الكل اللي تحت كل اللي تحت فدي خدم سيدنا موسى فكل اتفق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 فحشر فناد فحشر حشره دي يعني ايه يعني ايه جمع جمع الصح فقصه جمع الصح العربات تتبعها في صور اخرى طوها والشعراء والقصص كده دور بقى عليها في الصور دي ان راهم جايبين كل سحارين عليه وجرى بينهم وبين فرعون اتفاق وقالوا له لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين عايزين فلوس لذا طمعا في الفلوس والمنصب قال نعم وان انكم اذا لمن المقربين كمان يعني وتخيل بقى اللي بيجاور اللي بيجاور بسلامته واخد بالك انت اه اللي بيجاور بسلامته طباخ وسواق ويخش بكل شامب كده يعني تلاقي غيره شغال سواء مثلا لو مسكوف لجله يقول له باشا سواء. سواء فضل يا باشا سواق تعالوا نطلع على الضابط لا سواق حسني اتفضل يا باشا خلاص ما هو جاور ال جاور الكبير طباخ لو مسكوا في لجنه هيقول له انا طباخ ايه طباخ يعني لكن لو طباخ اطبخ خلاص هيقول له تمام يا ريس يلا مع السلام فاللي بيجاور بقى فهو قال لهم كده لما بيقولوا انكم اذا المقربين ضمانصب دع له وسط الناس يبقى في ماده وفي منصب وانكم اذا لمين المقربين هي كده جره الاتفاق وانا اعجبتني كلمة والله قالها ابن, ابن عباس ايضا قالك الخصم اذا كان مؤدبا ترجو فيه الخير خصمك اللي قاعد قدامك لو مؤدب ترجو فيه الخير لان الادب فرع التواضع شو تبقى فاهم يعني ولت الادب ده فرع الكبر فخصمك لو مؤدب يبقى متواضع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 أبداً. كما كمجيل خصم ويبدأ بادب فرج فيه الخير ابن عباس الكلمة الكلمه دي ليه قال ان خصمك اذا كان مؤدبا فرج فيه الخير خلاص يبقى في هيبقى فيه منه خير لان لك الادب فرع التواضع والمتواضع ده هتوصل معاه طب هم بدؤوا ازاي قالوا يا موسى اما ان تلقيه واما ان نكون نحن ليه نشوف الادب يا تتفضل حضرتك اتفضل انت شايفها ازاي فبادوها بايه ولذلك بادوها بأدب ختموها بايه بإيمان امانا برب العالمين فتلاقي فيه خير خاص ولذلك إيسو ولذلك أنا بعد كده لما بيقعدوني مع حد بإيسو بدأها بأدب بقى حلوة قوي قوي قوي أوي بعرف ان انا هاوصل معاه بدأها بقلة أدب ملوش عند غير فردت الجزم كده ليه؟ التطور على الإسلام من المتطاول ده وقليل الادب ده ملوش غير كده الأشكال دي ملهاش إلا كده وهم كث للأسف الشديد فشو بقى قالوا بقى خاص فالقصة معروف إنه بعتوا يجيبوا الصحر وبعدين بعتوا يحددوا معاد مع سيدنا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا لخلقوا نحن ولا أنت مكانا إيه جميل أو ومسيدنا موسى يختار معاد السلام على الاختيار يقول له موعدكم إيه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 ان فراعين العاص تعلموا بقى تعلموا تعلموا لما جينا وبدانا نقع مع الدوله ومعجبهمش اللي احنا بنقوله كلمنا عن اليهود مش عاجبهم عن النقاب مش عاجبهم مش عاجبهم. مش اول مره اتقربوا عليا قلت لهم كده قلت لهم انا علشان اتكلم واقول انا صح ولا غلط انا طالب ثلاث شيخ لازر والمفتي ورئيس الجامعة والتلاتة العمر ونعرض ونفتح القضايا دي نشوف مين فيها الصح ومين فيها الغلط رأي الزبط عليها كده قال لي وحتمك مين فيها الصح ومين فيها الغلط وتطلع انت صح ونتضرب احلى بالجازم لا انت هتترمي في السجن لا تقولي لا صح ولا الله مع السلام فتعلمه من فرعاو فذلك فراعين العاصر دول اشد وأنك اللي فرعاو عملها من امام أمام الناس ده لا يقل بيتفادوا هذا انك انت تخليك تلاظرهم قدام الناس فهينفضح فيقول لك لا انت خلقوا ويحطي في السجن لا من شاف ولا من وإحنا نكتب اللي إحنا عايزينه بقى ونجيب الافاكين دول يقول اللي إحنا عايزينه برضه والناس ناخد من طرف واحد لكن اوعى تخليهم يسمعوا الطرف التاني ليه؟ علشان ما يحصل لناش اللي حصل مع موسى تعلمه الظلمه خدوا الدرس خدوا الدرس فهو سيدنا موسى يعني اراد هذا وقصده الناس تجتمع خلاص نجتمع ويجي كل الناس من كل صابل وحال وهو صاحب الحق يخاف من ايه سبحان الله سبحان الله فهي دي اللي لخصتها بقى الآية. ثم اكبر يسعى فحشر فيه فنادى جمع الناس رقم واحد في اعلان اللي حصل اللي صحره قوم والقصه بقول اختزلت هذا وجاء سيدنا موسى ولما بداوها بادا والناس بقى اجتمعت بكل صوب وحاله تلقي ولا نلقي قال بل القي فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تاسعة كل الحبال والعصي دي قاعده تلعب يقول بقى اهل اللي بقى الصحرة ودهنينها زي, زي بقى اي حيلة بقى انت عارف احيال حيله الصحرة دي بطلعون الحوال اللي بطلعون في التلفزيونات دول واخد بالك انت وخخفي لك واحد ويقلب لك اللي مش عارف ايه ايه ويموتنك ايه ويرجع الصح يقول لك بموت انا بيموتنك كل دي اسمها ايه خدع خدع ولذلك القرآن ما قالش صحر الحبار والعصي قال اعيون الناس اعيون الناس يبقى الخداع ليه للعين للعين بس للعين بس لكن الحبال زي ما هي والعصي زي ما هي لكن ليهم حيله خلاص احتالوا بها على اعين الناس والناس بتصدق اه في ناس بتصدق كتير ايه المشكلة ايه المشكلة؟ فيجي سيدنا موسى يلقي طبعا الساحر هو الوحيد اللي عارف ان العصا اللي رماها هي عصا والحبل هو حبل واني هو عامل خد الناس تشوفها تاس ده فاهم ده كويس أو فسيدة موسى مسلق فمعتقدين إنها تبقى كده برضو تفضل عصايا زي ما هي فجأة العصا بتبلع دي مش عصايا بقى ده مش ضحكه على العقول ولا على العيون ده العصا تحولت عن حقيقتها وإلى ده بتبلع ده من السحر فعشان عندهم علم يعلمون أنه لا يستطيع أن يحول الشيء عن حقيقته إلا الله وعشان كده بخدوش وقف قالوا آمنا برب العالمين والقصة معروفة بقى. امنتم له قبل أن آذن لكم بعد ما كانوا آجنوا من المقربين بقى من المقطعين إنه لكبيركم الذي علمكم سحر فلا سوف تعلمون خلاص وتهديد بقى لاقطعن لا اهديكم وارجلكم ولاصلبنكم في جذوع النخل الايمان يا ابن ما بيخش القلب والله لا يزعزعه شيء والله الايمان صح لا يزعزعه شيء قالوا لا ضيق قالوا ايه لا ضيق انس انس انس كل اللي هتعمله ولا يعني نفس شيء اهم حاجه عندنا ربنا بقى إنا إلى ربنا منقلبون ان نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله ايه آه خير وابق آه والله فما فريت ما فريت ولذلك أنا قلت لأخوانكم الخافة لحصب الأهل العلم هو قطع وصلب والله ما قطعش وصلب والراجح المقطع قطع وصلب وهذا ما قاله ابن عباس كانوا في أول النهار صحراء وفي آخره شهداء بررة إمام ويته وابن عباس قال إن أول من قطع وصلب الأرجل والأيد من الخلاف كان فرعون ولم يتنازل ولاقوا الله بهذا ولذلك عليك نتكلم اللي بيحضرهم على تفسير صورة القصص قال لهم كان فيه تلت خواص كانوا في بني إسرائيل كانوا في بني إسرائيل ثلاث اوسمه في بني اسرائيل ده هيجي دولهم في صوره القصص فده اللي القران قاله بعد ما قطع صلب راح منادي بقى في الناس ادي بقى فنادى قال للناس بقى أنا ربكم الاعلى حزار واحد يتخذ اله غيره انا ربكم الاعلى اه بعض اهل العلم قال يعني لا يعلو علي اله اخر وارد البعض الاخر بيقول ان كان لهم اصنام ايضا يعبدونها وهو يدعي انه اعلاهم هم, هم اله وهو اعلى الالهه وارد في النهايه هذا بيان للناس أن لا يعبدوا غيره هذا بيان للناس انه اعلى اله لو كانت هناك اله هذا تحذير للناس ان يتخذوا اله غيره ولذلك أذكرتم مع الصحراء آمنتم له قبل إيه أن لكم بس فعشان هو الرب الأعلى آه ممكن يكون ليه موسى ليه رب بس تحت منه وعشان تأمنه بيه بقى تاخده دي هي كده هي كده يبقى فنادى أنا ربكم الإيه الأعلى أدي بقى التفاصيل الإيه التي أجملت التي أجملت حيجي يجمال هنا تاني بقى اسمع اللي جاي بقى والآله دي أبالينا معاها كلمتني فاخذه الله نكال الاخره والأولى خذ الانبير المعيار ده ان اذا وصل الظالم الى هذه المرحله لا بد يقسمه الله خذها قاعده كده وعشان كده لو قلت والله في, وأنا في سجن ابي زعبل قبل ما اخرج قبل الثور على طول اقسمت للإخوة اللي معاه في سجن يعلمه هذا يقين قلت لهم والله دي نهايه حسن وامني الدوله درجه المؤخس ترجعني انت بتحلف بالله قلت اه والله فسالني ليه قلت لانهم وصلوا الى ما وصل اليه فرعون خلاص جابوا الاخر وصل خط الاحمر واحنا في لاغلي بيحققوا مع بعض الاخوه فكلب من كلاب امن الدوله بيضرب اخوه بكهربه فالأخ من حرقه الكهرباء صرخ وقال يا رب فرد عليه الكلب قال له خلي ربنا ينفعك باللفظ كده اقسم لكم كما اقول قال له خلي ربنا ينفعك فقلت انا قلت هي دي النهايه ده مواصلوا لده خلاص هي بقت خصومتهم بقى مع مين مع الله بقت خصومتهم مع الله بس دخل في خصومه مباشره مع الله فمش هتعدي وقد كان وقد كان إن دي خلاص دي دي أمور يعني قالها القرآن ويراها كل بصير كل بصير يقول أنا ربكم الأعلى خلاص انتهت وخب بالك بقى اني دايما بقولها وأعد ولا لحد بأموت إن كل ظالم يهلكه الله لابد وأن يذل وأن يكون جزاؤه من جنس عمله لازم يكون في ذل والجزاء من جنس العمل خدها على مستوى البشرية كما صور القرآن الكريم من اول النمرود اللي في حياة سيدنا إبراهيم اللي وصل المرحله دي أنا أحي وأميت وده الخط اللي أنا بقول لك اللي بيوصل له لازم يتقسم فلما نوصل لخل ربنا ينفعك كان لازم يتزلوا على طول كده فهو وصل لديه النمرود أنا أوحي وأميت يبقى دخل في حرب في خصومة مع الله في خصومة مع الله لما لبقى ربنا يهلكو الجزاء من جنس العمل قال إيه أنا أوحي وأميت آه هموشة تدخل في قام في تتحرك تجيب له تربانة في نفوخه مش عارف في موتها. عشان هو قال إيه أنا أوحي وأميت طب موتها بقى شوف الرسالة طب موتها بقى ما معرفش زلته بحياتها اللي هو بقول انا اوحي واوميت لو ما دي تريحته طول ما هي حية تعباه يندع الخدم اللي كانوا بيشيرونه الحذاء عشان يخليهم يضربوا بالحذاء على وجهه عساها انت موت فيموت هو طب مش انت بتقول انا اوحي واوميت طب ما موتاش ليه قاضون قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك دخل في نفس الخط قال ولا أحسن ولا حاجه ده جدعانتي إنما اوتيته على علم عندي ربنا بلوش فضل علي ده من الآخر كده وهتسمع العجب في القصة دي لما نيجي نتكلم في صورة القصص وخارج يطأ الأرض بقدم الكبر بقى فين في جفن فخسفنا به وبداره الأرض جزاء من جنس العمل وكله بيوصل الخط اللي أنا بقولك عليه ده خط رحمة خط اللي أنا بقولك عليه ده فرعون أليس لي ملكه بص وهذه الأنهار من وأضرب من تجري من تحته وأنا ربكم الاعلى باتجري من فوقه وباسفل خط احمر يا يابنا خط احمر حسني يقول لك انا مش هرحم بيدور النهارده على اللي يرحمه اللي يرحمه اللي كان بتقوله في خامتك وسعادتك وتمام يا فندم بقى يتنادى فين المتهم حسني مبارك يقول افندم جوه القفص زي ما حط الاخوه ورايح ان شاء الله توره زي ما دخل الاخوه وعياله جوه زي ما حصر قلوب اباء على عيالهم ربنا حصر عليه وحصرهم عليه هي كده هي كده ليه لانه كلم زباليته وصل الخط ده برضه وصل الخط ده برضه فقصه بقى التنكيل بفرعون فاخذه الله نكال كلمة نكال دي يعني ايه دي يعني ايه كلمة نكال قالوا النكال هو الاخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل ينكل يعني ايه يعني يكف تني النكال هو التنكيل زي السلام هو فالنكال هو التنكيل إيه التنكيل قالوا الاخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل يعني ايه قالوا يعني يكف يكف عن ايه يكف عن ان يعمل مثل ما كان يعمل من نكل به يقوم هو ما تسمع ان ربنا نكل غرق نكل بالنمرود نكل بعاد نكل بثمود او اللي شاف ده يقوم يكف انه يفعل مثل ما فعل او يقول مثل ما قالوا يبقى فايده للتنكيل ده ايه انه زاجر يكف الاخرين يقول لك حاسب لا لك زي ما حصل لهم. كفيل بانه ينفر الاخرين ويخوفهم عشان كده سمي ايه لكالا لانه من التنكيل والتنكيل معناه الاخذ الشديد اللي يجعلك تنكيل يعني تكف تكف شاف ان كلامك زي كلامهم هتبطل شاف ان فعلك زي فعلهم هتبطل حتى لا يصيبك ما أصابهم أصابهم وقصة التنكيل بفرعون بقى معروفة إنه طبعا قطع صحراء فعل بهم الأفعيل ثم أراد أن يتخلص من موسى ومما على اعتبار أنه هم مفسدون مش كده أتضروا موسى وقومه ايه ليفسدوا في الأرض وإذركوا وآلهتك ما نفعش مفسدين عايزين يغطوا الحيانة وعايزين يغزنوا في, في كل مكان وعايزين يمنعوا الخمر وعايزين يمنعوا الفن يبقى مفسدين صح يبقى مفسدين أما احنا فمصلحين بنعري ونسكر ونفن هو ده الإصلاح بقى شوف الموازين شوف الموازين موازين مختله مختلة فبقى موسى هو اللي بوافسد هو من معه زي ما كل انتحط في السجون بتهمه الفساد طالع تقول للنساء احتجب انت من اهلك ما تسيبهم عريانين بيت انا اللي مفسد بيت اللي غلطان بس كده طالع بتتكلم عن حرمه الدخان ما انتش عارف ان فلان وفلان بيشربوا دخان يعني انت قصدك ايه يعني تزعلهم يعني ولا ولا تقفل شركات الدخان اللي بتاكل عشرات الناس فانت مفسد كذ خفت مؤامرة ونقلب الحق باطلا والباطل حق خلاص نخلص من فرعون ونبقى وعالم وربنا أخبر سيدنا موسى وأوحى لينو اسرى بعباد وخارج في ببني سواد بعف فرعون وجنوده وخلاص البحر دام وهم وراه مفيش مفار اللي معه خاف ان أنا مدركون عنده إيمان بالله ووعد من الله وعد من الله لا يصلون إليكم ربنا قال له كده فقال لهم مدركين ايه قال انا معي يا ربي ساهدين الواحد قدر البحر بعصاك يجعله طريق يابس يعدي الحمار مش فاهم ان دي بتاعه موسى مش بتاعته يلا رجال يعدوا يلا سابهم تركهم حد ما بقوا في الوسط وعاد البحر رهوا كما كان غرق غرق هو من معه ولما يلادي بقى امنت برب العالمين أو ده بقى الندم حيث لا ينفع الندم آل آل وقد أدي توبه الكذاب غيرها وقد عصيت إيه؟ قبل وكنت من المفسدين تعرف من المفسد بقى من المفسدين كده كده فده دي رب الله فأخذه الله إيه لكال الاخره ايه والاولى قالوا بقى ايه الاخره والاولى احنا عرفنا لكال خلاص طب إيه الاخره والاولى فالبعض قال الاخره والدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى جعله عبرة في الدنيا والاخره ونكل به في الدنيا والاخره نكل به في الدنيا أغرقه ده مش كده وبس ده طول ما الدنيا قائمه وأتبعناهم في هذه الايه دنيا ايه لعنه يعني شوف طول ما الدنيا قائمه مش, مش راح وخرصه ده هو مش راح وخرصه لا ده انت لحد النهارده والى ان يرث الله الارض ومن عليها بيلعن بعناهم في هذه الدنيا ايه لعنه لعنه هذه نكاله الاولى الدنيا انه غرق وبيلعن وبيلعن اللعنه ده مصيبه تقول فرعون هم اللعنة يقول لك إيه الله يلعن فيلعن إذا ذكر على وجه الخصوص ويلعن إن لم يذكر على وجه الخصوص بالعمو تقول لعنة الله على الظالمين يطلع منهم مين خلاص كده كده وبس اللي يبقى غارق ولاعن ده مش كده وبس النار يعرضون عليها غدول وعشيه والعياذ بالله أو ده بقى قمه اللي هقول ايه قمة التنكيل يا ابني قمه التنكيل ان يظل في لفحها الى ان يرث الله الارض وما لا يعلم يعني تعرف بيتم مره واحده ده خلاص لكن لما تقعد بقى مئات السنين بتخليه عين ايه اللي هو رايح له ويزوق مسه دي كارثه دي في حد ذاتها كارثه إلام نفسي ما بعده اله يبقى نكر الله به في الدنيا ولسه مستنيه بقى فين في الآخرة ويوم القيامة هو من المقبوحين والعاذ بالله تبقى البداية سودة زي ما قلت لإخوانكم يبقى دي البعض قال لي نكال الآخرة والأولى دنيا وآخرة والبعض بيقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى اي بسبب الاخره والأولى يعني نكل الله به مش مش مش قالوا بقى دنيا واخر قالوا لا بسبب الاخره والأولى وده قالوا ابن عباس فسالووه بسبب الاخره والأولى اللي هم ايه يعني الام الاولى فقوله ما علمت لكم من اله غيره وأما الاخره فقوله انا ربكم الاعلى يبقى ربنا نكل بيه بسبب الايه كلمتين دول ما بدا منه في أول حياته وما ختم به حياته أول حياته أول ما قال للناس ما علمت لكم من إلى الغير فكانت الأولى والآخرة اللي ختم بيها اللي معانا النهاردة دي قبل ما يموته أبنى ربنا يأخذوا قال أنا ربكم الأعلى فبسبب الأولى والاخره دول اللي طلعوا منه دول أخذه الله نكالا جعله عبرة للناس تفسيرين حلوين قوي ورديين يبقى فاقذه الله نكال الآخرة والاول يعني نكل به في الدنيا والآخرة ده حصل او بسبب قولاته الأولى وقولاته ها الاخره ده حق موضوع اللي زي ما كان الخط الايه الخط الاحمر اللي دخل فيه اللي دخل فيه هيبقى دي فاقذه الله نكال الآخرة والايه ختم ربنا القصة إن في ذلك اللي حصل لفرعون ده كله قد ذلك بقى ان في ذلك لا عبرة عظة. بس المين يا ابني مين بقى اللي يطاعز مين اللي بيطاع الصحيح من تطاع تقول للناس يا ما لكن من الذي يعتبر ومن الذي يطاعر مين مين اللي في قلبه خوف من الله أما اللي ما عرفش ربنا فقلبه ميت لو قعدت تقوله مليون سنة وذلك قال عبره اللي مليه يغشب كده قلت لكم أن الـ الـ لا يؤثر الحق الحق إلا في إنسان قابل للحق إلا في إنسان يعرف الله اللي ما يعرفوش لو عادت كلمه مئة سنة يو ده إحنا ياما عادنا مع صباط وياما قلنا لهم وفي النهاية روح منكل بيك برطة وهل العبارات اللي ما يخف وذلك إن الذكرى تنفع من المؤمنين عشان كده قلت لك لما السيده مريم وهي كانت بنت بك في منطقة خلوية وفجأة تلاقي راجل قدامها فتمثل لها بشرا سوية البنت أول حاجة تخاف عليها عرضها على طول كده عرضها فخافت على نفسها فاردت منه أن يجتنبها والا يؤذيها فماذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك أنا بحط ربنا بيني وبينك بس مين بقى اللي يعني يفيد معاه الكلام ده مين اللي يفيد معاه الكلام ده لذلك قالت له ايه ان كنت تقيا لو انت من اللي بيخاف من ربنا فانا أجعل الله بيني وبينك لكن لو ما بيخافش فيقول لي لا يا اختي بابليني يلا الكلام ده مش في دماغه ما انت في ناس كده تروح تفكرها يبقى على جناحك وبقابلني وبقى كده مش من اهل التذكار مش من أهل التذكرة سواء عليه ما أنظرتهم أم لم ما فيش شيء المسألة عنده واحد ما فيش عنده مشكلة ما فيش عنده مشكلة فالكل اللي ربنا يقوله ده قول ان في ذلك لعبرة بس المين بقى لمن يخشى لمن يخشى تيجي بقى الآية اللي بعد دي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يا سلام باكرام الله يجي بعد كده يا سلام نسال الاول ايه علاقه بقى الايه دي بالايات اللي هي السابقه ليه لأن انت حسيت هنا بنقله صح بنقله فرعون وربنا يقل عليه ويرياحنا منه فجاه جيل حديث عن, عن السماء وخلق السماء ولسنا الارض وخلق الارض ايه بقى الرابط وليه النقله دي وليه النقله دي, وليه النقلة دي ونشوف بقى كلام الحيل واللي جاي في خلق السماوات ده والأرض لو انت حبيتك الملو وتعرفه طيب ان شاء الله تعالى أشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله عليكم